السلام عليكم الحمد لله وصلاح منه على وعلى آله وأصحابه ومن ساحل سديقه وتعرضاه إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله الذي يسرنا بكم اللقاء مجددا في هذه الدورة المباركة دورة الإمام الشافعي وهي مصطفى وقبل المجيء هنا. في مراكز أشخاص البغلاء، فمرار بمركز ديبور. اللهم صلنا وجعلنا نكمل، نبتسم حتى نعود إلى دار الأمة الشامية المشرّف، بل مركز ديبور، ديبور، ديبور، ديبور، ديبور، ديبور، ديبور، ديبور، ديبور، Mulia seyogami, hadirin majelis ta'lim sunnah yang berbahagia di sini. Mulia, saya kembali kepada hadirin, maka perlu saya sampaikan ini oleh Ustaz Abu Raja, baik kali aq ini kepada saudara Ahmad Mubiar dan teman-temannya, معتزيا وديري ابيرا بالسودا وهذه الدورة المباركه قائم عليها والمشرف عليها فضيله الشيخ الوالد رزاق بن حامد القرشي وفقه الله لكل خير وفيها أيضا الشيخ الفاضل عادل منصور الباشا فمن نعم الله عليكم في هذه الدورة أن يكون فيها مثل هؤلاء المشائف فأوصيكم بالحرص الحضري والاستفادة الله <تصفيق> وبركاته Roh kami, nasehatku baik, kami telah bersih, hafiz Allah di atas. Dan jasadmu yang kau teramat, Aji Alimatul Azwaah, hafiz Allah di atas. Dan rumahnya yang terpilih, para di dalam surau. Ajaran kepada orang-orang yang antusias, dengan kodemu hadirin ini dalam. وأفضل العبادات معشر الأحفا هو سلوك طريق طلب العلم الشرعي العبادة جفاية المحشرعي على مدفل ذات قمت العلم جريم والعلم الشرعي منه ما هو فرض عين على كل أحد ومنه ما هو فرض كفاية المظاهر التي هو عليها حكمها واجب بالنسبه لهم ده على طلاب في ابو الدنيا بعض الاعتقاد ومعرفة الصلي وكيف تصوم وكل عبادة قد الله عز وجل بها فهي صارب عين عليك في تعلم إحكامها. مبلاج مبلاج أيها المبلاج لي لمنا فوزا لمنا قبل فوزا. يا مبلاج إذا تبى لا تبى لا سمح الله واجب يا كبراه. قومنا بالواجب في السنيوة. وفضل العلم عظيم. فيا جماعه علم اللي يصانب وخطار قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله له طريقا الى الجنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طب يا يا يا يا يا يا يا الله والعلم هو ميراث الانبياء لا يموت ألا وارث؟ فإن العلماء لم يرث ديناراً وارث رحمات. إنما ورد العلم. هذا سبب أن العلماء بينا وارثي. إنما أذكر منهم بينا وارث العلم. والعالم ير له كل حتى الحيتان في في تعني البحور. Jirika akkulan mula yang berasal Afi nakkai Jika jika ikhara janggawla Mungkin akkulan mula kutsuh untuk Waqalul al-alim ala al-arab kefadli al-qamari leilat al-zih Ala sahir kawakir Adi Allah al-alim Jika jika ikhari nyeh Jika jika ikhari nyeh Jika jika ikhari di Jika jika ikhari nyeh Jika ikhari nyeh Jika ikhari وما ذكر ذلك لانه يكون الا لان هذا العالم هو دليل الله سبحانه وتعالى يا من في ملك السماوات والارض سوالك عن صور العلم ايها الحلم في الياء الحاجة الى ديننا الى ايماننا adalah فكلما زاد الجهل في اوساط الناس وجب علينا الاهتمام بالعلم اكثر. هذا دليل ان معنى التضامن والكرامه الانسانيه ما لازم التضامن اولا بدينا اهتمامنا بهذا العلم وكلما زاد دعات الفتن من دعات أهل الشر من أهل الشبهات والشهوات ازداد علينا الحرص على تعلم هذا العلم ونشره. ما هي النباتات العيال يمنرو ولا تزداد العيال يمنرو في نهتنا ماذا سنجد بداخلها؟ تسكى تنسوه من الشراء كنت قبليا لعلم وفي العالم وكلما ازداد التفلت في أصول هذا الدين العظيم دل على خطورة عدم الاهتمام بالعلم تنسوه من الشراء قال يجري أصول أدر ما يقال من الجردان تتambah على ما ذكره فنحن في زمن اصبح فيه الناس يشككون في وجود الله سبحانه وتعالى اذا هذه بالذات مرضيا او مرادون لرضا الله تبارك وتعالى او في انكار سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشريعه اجراء جامعه بايه الانسان ومكان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بما يجعل الانسان يخشى على دين الله عز وجل من تفلته في اوساط الناس ماذا ايه مدير الاسئله والمواضيع الله سبحانه وتعالى قد بين لي فالله الله معشر الأبناء والأباء بالاهتمام في هذا العلم هذا هذا أرضنا ورائي أنا أنا أنا بابا بابا أطرو من العلموي وأما ما سنتدارس به نحن وأنتم في هذه الدورة؟ فهو في علم الاعتقاد أدبت يا عدد في دفل يالي سترة الزمانيسي أدريد ورديني أدبت محضراني مرقيدا من المنظر العقيدة لإمام عظيم فجل <فزن. تصفيق> لإمام العسوط <الحضور. تصفيق> لإمام أبو جعفر الطبري الإمام أبو جعفر الثوري وكتابنا هو صريح السنة وكتابنا أبو جعفر الكتاب صريح السنة وقبل البدء بذكر شيء من ترجمة الإمام أبي جعفر أحب أحب أن أسألكم ما هو الكتاب Al-Ladhi sharahtuhu lakum Fid-dawrak al-Nadhiya Dan suruh Mughul untuk menyebutkan Diabang-gabang hadhimah Al-Tabari wa rahmatullah Saya ingin pertanyaan pada karihan Kita apa yang saya jelaskan Kepada karihan Teratawa seluruhnya Jazakumullah khair طرق الاصلاح العلم ايها الاحبه ان لم يراجع ويدرس ويذاكر يتفلت من صاحبه يريد ايها الاحبه اوديا ديننا القران اذا سنهم ما هي علينا جاري باليه وأما بالنسبة لاسم الإمام أبي جعفر أربل ويجيب أن أنا مع الإمام أبي جعفر محمد ابن يزيد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب الطبري العاملي كان إذا سوئل عن اسمه لا يزيد عن ذكر هذا وعن ذكر جده يزيد إنه مضرير محمد الشريف يلي يزيد بن جديد من غارب الطوالي الآمي يتريروا إني أول من الزياني أتبعنا مضريره أتريروا إلى سرطة الدرير كنيته ابو جعفر اثاب ذا النوري يا هذا ابو جعفر لون سعد وهو ما لله لم يتزوج تزين رحمه الله في اذا رحمه الله دين في امل بطهران في سنه 24 هجري يوم لا يد إذا أبوه سبحانه أبوه سبحانه في, في تقع هذه الدولة في شمال الدولة في إيران نبي الله وصلاح في مردبيا حفظا في صبر صغره آه أبوه وكان صاحب دين نجل يوم الأبوه وصلاح في أساسي نجل يوم الأبوه وصلاح رأوا وجهه فيه رؤية عظيمة، بحر. أصحين بأنه سكون شعر. ما كان هذا الدين. لا ينفي أن تانية، نفي أمره، ثم يفسرها بالجواهر. لذلك أمره يفعله، بعض العلماء ينكر جهين، سواء كان ممليدا في الدنيا. الحمد لله، إذا من يدخل المعتمد على القضاء. Berdilah ha. berdirilah kami wahai Allah subhanahu wa taala hidup di masa yang bersilaturahmi orang-orang mukjizah di dalam masalah kotor masalah kemudian dan cakrawala. Bismillah. Udiri di zamanmu dan berdirilah kami wahai Allah hidup di masa almu'athim. Waktu zamanu zaman fitnah agam. Di zaman zaman mu'athim. على الزمن ينشبه فينا لنا في سنة القرآن إذا فتنة سلطان قويتنا لنا قراء الله محرور قصر للفتنة من زمن المعتصم بالله كخلافة الواتق بالله ذا فتنة أورس لزمن المعتصم بالله كخلافة الواتق بالله وانتهت في زمن خلافة المتيب بالله ألا به السنة لا أخير بإذنه بمدى شوه الله لأن الله صلى الله عليه وسلم لسنة في الفرسان <تصفيق> اليوم وعاش وعصر الله الزمن والمتصر والمستعين تدعو يوم زمن المترجع تقريب والمعتز تقريب المعتز والمهتدي تقريب المعتمد تقريب المعتمد والمكتفي وتولمني وطولمني القليل كان قير الارتحال في طلعه مبارك هذه اليوم اليومين السماع من الشيوخ لرواني ما دينا ترى في أسماء شيوخه فالامام الزرقي رحمه من امامنا ثم قال بعد ذكر هؤلاء الشيوخ قال وامطواهم كثر منوذا امام الزرقي رحمه الله سلام ورحمه على امامنا ابو ايوب كان بعض علماء الإمام جاواينه، وقد جو إلى هناك معجم في أصحى شيوخ الطبري. لا شيء تأكوس يعني ممكن جلستنا ناقش غرور الإمام الطبري دلالة على كثرة شيوخه. يا رفاق banyaknya guru-guru beliau. وقد وقد رحل رحل رحمه الله. تذيو لا لا وكان من يرا من طلاب رحمه الله الى بلدان كثيرة في طلب العلم. فكان حفظه للقرآن في بلده آمد تقريره محفظ القرآن في إجراء في أسهل وكذلك مبادئ العلوم لكي قلتها إلم إلم ثم رحل إلى الريء وطلب فيها الحديث والتعليف ويسريره لقد قلتها صفحة إلى الريء لذيه لذيه الحديث جامسا ثم رحمه الله ارتحل الى بغداد ليسمع من الإمام أحمد. ويجري ورثة رجال سامي في بغداد على من لا خير لي رحمه الله. ولكن توفي الإمام أحمد وهو في الطريق إليها. على خير الإمام أحمد رحمه الله على وفاته. كهي كبريو صدام إلى الفرجلانة وليو بردان ولم يتنيه ذلك بالاستمرار في, في الرحلة فذهب إلى بغداد والبصرة والكوفة ومصر جاءً هل إطلاق كبريو فهذهب إلى الفرجلانة وليو فقبريو تطعف إلى الفرجلانة وليو بردان أبو ينصرا، أبو بكر بن كان رحمه الله إماما من أئمة أهل السنة والجماعة. ليبر رحمه الله ليما طوي فما صدق ثرته إماما من السنة والجماعة. ولقد اتهم ببعض التهم. Al-Lati La Tosuh Nisbetha Ili Dan Subuh Iliah Kedua Ibu tabari Ibu Dengan berbagai Manjad Kedua Kedua Ibu At-Tabari Kedua Ibu Tidak ada Yang Kepada Iliah Rahimahullah Fabadutuhim Rahimahullah Bittasyyyur Beliau Rahimahullah Subt'ala Ilimah Kedua Ibu At-Tabari Sebagai orang Yang mengadu Kedua Ibu واتهم رحمه الله بتنقص الإمام أحمد ذا تلير رحمه الله دوله من سلاء محمد رحمه الله وكل ذلك لا يثبت عليه ذا تلير رحمه الله دوله قد حصل دوء من الخلاف بينه وبعض الحنابلة ذا تلير تصليف الهاتف رضيه كما أمانيا فهو رحمه الله قد سئل على من يطعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنه فقال يقتل رضي الله إذا نستقل رضي من وقال رضي الله وقال رضي الله فرضي الله رضي الله يقتل. وقد سقى القرآن في مجلس عن علي بن أبي طالب. رأى سُمَّى يوم إثنين عن اسمه كذا في مجلس قال علِم فسأل من كان في مجلس وكانه ابن الأعلم. نبي الله صلى الله عليه ابن الأعلم اسمه كذا. <تصفيق> فأمر مايعلى العالم فقال له ما رايك فيما انتفض ويطعم في, في خلافنا بطالب الرجل الصالح الامم فقال ابن صالح مبتدع ما ليس صالحا مدعا dia الاصلاح دينيا ما مقبري مستقرا المبتدع ماذا يقتل هذا الاحق اصورين ماذا ابو النيا هذا؟ apa yang makna Rasulullah صلى الله عليه وسلم قال علي قال اللهم صل على يوم الذري يوم الظلم وهذا انه على سلامه معتقده في الصحابه رضي الله عنهم و هي ان حق قالنا ما اتهم فيه جافة في إمامة الإمامة ألم أعطي كتاباً كتاباً يا إمامة أعطي كتاباً فهو بسبب أن أعلق كتاباً لإختلاف الفقهاء ولم يذكر للمد إذن يتكلم يوم بيس ومحبو في أعطي كتاب يوم بيس نبدأ ستوافكر... من وقت نبي محمد. والسبب في ذلك لأنه كان يراه محب فريد. نبدأ من وقت نبي محمد إذا تزعم اليوم وبعد محمد، هل ينبغي أن يقول يا جد حيد؟ هل ينبغي أن قال كثير الرحيم الله. الحمد لله الرحيم الله على من ولا تته مع أي كذب بأشياء لا تح. أهره... اللهم اكبر لي رحمه اللهم اكبر ليه ليه سلوكه معناه بناهات يقطوع السفيا له وضمه فيه الحلة لا حلا من غير إله إلا هو وفعده سنة ثلاث مئة أحب أبو بكر جاء إلى جاري الوزير عيني أنظر أقول لك ماذا وتجهت إلى تجارب السفيران الرواء الى الوجيب ايت لمناظره لحظه وتفكروا ان تصراحه بذلك عباره ما يقوله اليوم فلم يخر منهم احد انتظروا الله فصار المذهب الشافعي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 Beliau ya menjelari atau berpikir dengan mata yang jauh dan mawhi, tumpastra. Bila ia berdiri atau berpikir yang kecil ya... dia tidak mempunyai mata yang yang berumur panjang. Dia memilih di zaman hari ini hingga al kurna al يا، كريم صلى الله كان يقول الإمام الزاكان تدهم خنفضا <تصفيق> <إماما> ألوان من أجل أن ترابلهم في قصة طوالي أدى صراعي من الفردية سجون في الفقه صعب هو أن ترابل <تصفيق> صراعي الإمام للذاتري والاجماع والاختلاف <تصفيق> صراه إيمان لا برومات السعادات التي وجدناه، وقَالَ الْزَّرْكَلِ رَبُّ اللَّهِ وَكَانَ حَسَّهِدًا فِي أَحْكَامِ الْدِّينِ. صراه إيمان لا برومات السعادات التي وجدناه، وقَالَ الْزَّرْكَلِ رَبُّ اللَّهِ وَكَانَ حَسَّهِدًا فِي أَحْكَامِ الْدِّينِ. كان غيورا على السنة وكان زاهدا لا لصائر الطرق فقد طلب مره المكتفي بالله وفقا يستن عليه اقاويل العلماء وقفا يجتمع فيه اقوياء العلماء الكتاب وتدبير يا ترانيتا وعلوم هذه البلاد يا طلابه يكتب برامج ديالهم وندار دراسات العلوم فاملى عليهم كتابا في ذلك هذا رياض يا منسق الله تعالى لهم فاخرج الجوال المكتفي جائزه له مَا أَلُقَّبِي مُلْوَانًا يَأْجَرِينَ أُنْتُوَيْنَ فَمَنْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهَا إِذُ هَلِيَ مَعَ الْيَوْمِ يَأْنَجَ أُنْتُوَ مَنْدِمَعَ الْأَسْرُ فَقَالَ لَهُ الْمُقْتَفِي لَا بُدَّ أَنْ أَقْضِ لَكَ حَاجَةً فَلَا بُدَّ أَنْتَطَلُبْ شَيْئًا مَا أَلُقَّبِي مُلْوَانًا أَعُوْهُ أَوْسُ مُنْعَيَكَ تَبْطُوَهُ أَ فطلب رحمه الله من الوالي أن يمنع السؤال يوم الجمعة في المسجد ماذا ليوم ميطة ليوم مكتفي قل نطلع من سيارة الثانية في المسجد فامتثل المكتفي ووفى بما طلب هذا الإمام العظيم ماذا المكتفي يا ولدهم صمتات إمام معلومين، فالعالم الحق هو الذي إذا أرى رأى السنة ظاهرة، صار الإمام يبرر أن لا أوراق يقطع منها صبغة السناح، يا رب العالمين، ورأى البدع قد تلاشت وانتفت في أوصاف الناس، يا إلهي يا سيدنا إله، يا فما طلب إلا ما يرضي ربه. على ديار ديار طوالي ارايا وقوته مرونه ومما يحكى من زهده وورعه كذلك تريد الى ثلاثه عصا وزهره الورع في رو اجتمع مره هو ومحمد بن خزيمه برفعتهالي باليوم ومحمد بن نصر المروزي وصامرا ري بن جهم بن مس الله ورضي ومحمد ابن هارون الرياني بن عمارة بن هارون الرياني في مصر يذل فأرملوا وأضر بهم الجوع فأضر بهم الجوع ما لريو يا مبعث مبعث في منزله مدا فكانوا صاغروا وبعثا رجاله الصليحا كانوا يتجمعون في سورة ما فبين شدة تعفف هؤلاء العمه الاربعه وياتى بظهره بمريه محمد بن ابي امام الذي اراد ان يخرج احدهم ليطلب لهم طعاماً فاجتمعوا وائتوا على منهم اقمنا يقرروا فاقترحوا أن يضعوا بينهم قرعة عشان ياتوا مسول كان لتوزيع القريه دي على لكي يخرج من يطلب لهم الطعام هذا هذا موعد للنيعه يمشي في مكان التوزيع فخرجت القرعه على ابن خزيمه ماذا عملت اليهوديون وذلك بقدر عمل ابن خزيمه فقال لهم رحمه الله دعوني أصلي فقال بيرضى ركبوا الى ذلك بيان الصلاه ويرون والسخير كان ابو لطائف طا بشده في طلب الآخرين التعطف يعني يشعر احسانا بالشده يا سبحان ليهذا الرحمن يأتي جيسيميت فإذا هو يصلي فإذا هم بالشموع شموع بالشموع ومرسول من قبلي والي مصر شموع شمع يأتي مرسول من الوالي إي، سأذهب إلى المدرسة، معين ما تبقى يالذي يُرسل يالذي مرسل يالذي لا ينصحه فإذا به يدق الباب. يالذي يبلغ أهل رسوله على هؤلاء الأئمة الأربعة. kepada Imam فقال هذا المرسول من الوالي في مصر. فذا اوراقي في الوثيقه هذه ايكم محمد بن نصر يما له يا لي برنامج عمله جنابه فاعطه 50 دينارا فقال يا لي برنامج عمله دينار ثم أعطى محمد بن جرير ثم أعطى محمد بن هارون يدي برنامج محمد بن هارون ثم أعتصد الخزيمة بعد أن انتهى بنصراء. أمير أمير أتى هذا المحامي الخزيمة بنصراء لي أرسل إلي صالح. فقال إن الأمير والي مصر رأى في المنام أن المحامي دجيع قطوا ليلتهم فأرسلني إليكم. يا بني السجود علي الراوي. Dari mulut berhenti, ada. Dua orang orang yang terkuri, sedang merasakan lapar, maka dia pun mengirimmu kepada kalian. Fim, fim bermaksud bila al-Mahamid, yang mana? Muhammad, hawa-lai Muhammadun. Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Al-Arbah Baik. Beliau menyebutkan al-Mahamid. Ya untuk menyebutkan empat nama tadi ya Imam Muhammad bin Jarir at Tabari, Muhammad ibn Khuzaimah, Muhammad, Muhammad ibn Nasr dan Muhammad ibn Harun. <tun> <Orang -tun> <Yang -tun> Bermimpi luar, maka ia pun mengirim seseorang kepada mereka. Nah, ya, ya peninggalan peninggalan beliau dan kita, Rosul tafsir jami al-ayan atau kitab tafsir jami al-bayan. Dan a'zamu merupakan kitab tafsir yang paling agung isi sunnati wal jama'ah bahkan ia merupakan kitab itu. ketika meles buku ini beliau mengumpulkan murid-murid beliau Fakahal lah, uريد امري عليكم تفسيرا نحافين اثورقة. Makabul terkata. Saya ingin yaiktikan kepada kalian sebuah buku siri hitar seribu lembar. Fakahul lahuh. Ha Fakblau atau mereka mengatakan ini adalah pekaan yang akan menghiskan umur. Fakahul lah, himam. Himam. Dia mengatakan, Inna Lillah telah mati semangat di dalammu. Fakhtsarahu fi hasat alaf waraqah, wahai yang di bina aydin ala. Kemudian diringkasnya menjadi 300 lembar. Kitab tu yang ada di tengah-tengah kita sahaja. Tarih wakutu bi tarih Rasul wal Mub. Terma salib kitab beliau adalah kitab yang berjudul Tarih Rasul wal Mub. Al-Maqoof bi tarih Qubari yang dikenal dengan Nakhdh Abubari. Dan kitab istilaf ulamaar di akami Islam. Dan termasuk dari peninggalan ia adalah beliau adalah kitab Esahu Taamsor ya fi Islam. Dan dia meninggal beliau juga adalah kitab Tahdhibul Anwar. Namun beliau meninggal dunia sebelum beliau menyempurnakan kitab ini. al beliau juga adalah laqaul fi ahkam syar'il Islam. Dan kitab ini tercantumnya ya pendapat-pendapat dari dan apa yang beliau ya rajihkan. Dan diantara peninggalan beliau adalah kitab Sori Sunnah. Sori Sunnah. Dan Allah Kitab yang ada di kita saat ini yang abdi kita pelajari bersama. Juga mimmah eh, ishtabu tuhmu bintcheyir. ya yang, yang membuat ya tersamanya beliau duduk seorang min al-mat al-rafidhah man ismuh Thaima Abi Ja'far ada rafi surasyah rafi meminam sama al-imam Abi Ja'far bal wa orang yang bermalhaf rafidh ini beliau wafatnya sama dengan ahli ba'd al-bahithina ada wakil ismuh Para pembahas lembut Dan beliau rahimahullah Di antara Bentuk lemah lembut beliau Para pelajar Tidak ada suatu hari Murid-murid beliau berselisih Sehingga sebagian pelajar Sebagian murid beliau Tidak hadir Di majlis beliau Maka imam ini datang kepadanya Dan beliau memberikan uzur kepada murid ini seakan akan beliau yang salah yang melakukan kesalahan kepada murid tersebut wa yatalaffu bih wa ya'tadir lahu hatta 'ada ila maka mulailah dia bersikap lemah lembut kepada murid tersebut ya hingga akhirnya murid tersebut kembali datang ke pelajaran beliau hadza mimma yadullah rahimahullah ala hirsih wa hubbi li nashri Maka ini menunjukkan kepada kita tentang cintanya Beliau dan sukanya Beliau di dalam menyebarkan kebaikan kepada manusia dan kepada murid-murid Beliau. Oh, saya fikir mana? Bagi, apa yang dulu di dalam kitab ceriah Sunnah, red tuhmat Mertehmah dih ini terjeer atau sanaqusih lih kami ahmad. Dan kah? insyaallah Taala kita akan menemukan di dalam kitab ini ia ya bantahan beliau terhadap turuhan yang dulukan kepada beliau berwajah beliau bermadhahciyah dan beliau mencelah alimahmad rahimahullah. Ira di saat asosal sumia beliau rahimahullah. Waktu tahun tiga ratus Dekamalah. Qad dukina min shiddatina di masa itu beliau dikubur di rumahnya. Qnas wa nahar dan menang beliau Jumlah yang akan mengetahui jumlah tersebut kecuali Allah Sahabu Bapak malam dan siang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ada sanad Sanad Sanad Sanad Ruayat Alkitab Bismillahirrahmanirrahim Wa sallala sayyidina Muhammad Wa ala hawla wa la quwata ila aliyyil aduh Kala Al-imam At-Tabari Rahimahallahu ta'ala Al-imam At-Tabari قال لأنه تناد إلى الطبري هذا كلام مسلم. أخبرنا الشيخ أبو, أبو محمد أخذ الشيخ أبو محمد ألحو علي بن الحسين بن الحسن الأسري أمدي أبو القاسم الحسين الحسن بن حمد الأسري على أمباء أبو محمد أبو بن عمان بن أبو نصر أمباءنا أبو سعيد أمر بن محمد بن أدنور أخبر الله أدنور محجرير الطبري رحمه الله تعالى وأنا مع الله مفله الناصر ناصره الباطل وما وماحكه الذي اختار لنسه دينا فأمر به وحاطه وتحكى بحفظه ضمن إظهاره على دين كله أو كالمشركون ثم اصطفى من خلقه رسلا تسعى إبعاثهما إليه وعمل القيام به وَصَابِئَ عَلٰى مَا نَاهُمْ جَهَلَةَ خَلْقِهٖ وَامْتَنَّهُمْ مِى الْمِنْهُمْ الْمُؤْمِنٖ وَابْتَلَاهُمْ مِنَ, من الْبَلَائِ بِغُرُبٍ تَكْرِيْمًا لَهُمْ غَيْرَ ذَلِيْلٍ وَتَرْقِيَهُمْ غَيْرَ خَصِيْرٍ فَراضَهُمْ طَوْبَ دَرَجَاتٍ فَكَانَ أَرْهُمْ عِنْدَهُ دَرَجَةً هُمْ امْضَاعًا شِدَّةَ الْمِحَنِ فَقَوَّاهُ إِلَى زُلْفَا أَحْسَنُهُمْ مَاذًا لِمَا أَرْسَلَهُ disebut al-kitab eksdatu ila beliau rahimahullah taala memulai ini dengan menyebut tasah dan menetapkan bahawa ia prakat salam kepada al-am abi ja'far Dan min yazallahu azza wa jalla hadhihi merupakan suatu prakat dengannya memuliakan umat ini membelaan umat ini falaulal isnad Laka lam sha Allah sebab kalau tidak rasa maka sekang mengapa yang dia tahu tentang agama ini Qala Abu Ja'far rahimahullah alhamdulillah haqqi wa wa mudr Imam Abu Ja'far mengatakan segala puji Allah tabaraka yang telah memenangkan kebenaran dan melenyapkan iktada wa tawakkuli alayhi subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah raala dan memohon pertadanya dan bertawakal kepada amin <tad> <tad> nah, al beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang terangkan benar dan nyapkan kebatilan wa hadza bara'ati maka ini merupakan kewajiban beliau, beliau di dalam memulai fi awalir risalah annahu qasada fi hadzal sa'il nqta alha ya di sini beliau berke dalam narang kitab ini beliau berkeinginan kebenaran fa alhamdulillah mufliji alha ay mudhhiro maka kata beliau alhamdulillah li muflihil itu menanak objektif ai muzki dan mudhi albar wa hikayatu maksudnya billah taqwa telah menyap atbasir taqra alislam li yang telah memilih Allah yang telah memilih, ya agama Islam في قوله صلى الله عليه وسلم ورَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دينا. دانيني ترددت دان فرما تبارك وتعالى ورَضِيتُ لَاسْلَامِينا. أقرب إسلام رجاء ما unto كريان. وقوله تعالى وما يبتغي غير الإسلام يدين. مَنْ يُقبَلَ مِنْهُ دان فرما الله تبارك وتعالى. أي من ينادي الله عز وجل بقوله تعالى. وقوله تعالى وما يبتغي غير الإسلام يدين. مَنْ يُقبَلَ مِنْهُ دان فرما الله تبارك وتعالى. أي من ينادي الله عز yaitu bahwa Allah subhanahu wa taala ya bertindak untuk menjaga kami. Inna nampun azzaan dzifra wa inna alghun. Allah menganjur firman sesungguhnya kami telah nurun azzik. Itulah Quran dan tiap yang akan menjaga. Ala wazmin izharuhu ala dzin kullihi walau liha almushrikun beliau mengatakan dan Allah tabaraka wa taala telah menjeakkan ankalam di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya ya sahih terdapat dalam firman Allah taala darisala rasulahu bil huda wadinil haqi liyudhhi aladini walauka musyrikun dialah zat yang telah ya pelari yang diarsal ya yang telah kerasulannya ya kenaran. Ar ia memenangnya di atas segala walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. <tuh> Kemudian beliau mengatakan lalu Allah taala, "Beli rasul-rasul makhluknya. Allah azza wa jalla qad arsal Allah Ta'ala memilih rasul-rasul untuk menyampaikan agama ini. Qala "Inna Allah istafada 'ala wa 'ala 'imran sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Nuh. ya, kembin, ya imra, Imran al-Ibi dan al-Imran ya, segenap alam. Allah 'ala syafa'ahum bid-du'a'i Ayat Dua Puluh Empat. Alimamat Tabaat Dia Allah mengatur bud Untuk menawarkan. Ama Rasulullah SAW. Dan memakan mereka untuk menakdirkan. Dan Allah merintahkan mereka untuk berbar terhadap gangguan dari orang-orang bodoh dari makhluknya. Allah ta'ala wa zalika ta ja'alna likulli nabi ayyun 'alainal jrimi Allah tabaarak wa ta'ala bismal ka hadiyan wa nashiira qaraqa wa ta'ala bismal demikianlah kami jadikan bagi setiap rasul musuh-musuh dari kalangan orang-orang jahat Dialah sebagai pemberi dan penolong belum mengatakan dan Allah menguji mereka para rasul dengan berbagai macam ujian sebagai bentuk dia terhadap mereka ghairat tadhlil bukan dalam rangka menghian mereka. Bila dia binifsal anbiya'n, "Laisa bihum wallahu qadirun ala nashrihi wa innamasuridat raf'ah." Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, ujian lagi kepada rasul bukan karena Allah ingin hinakan mereka kerana Allah ingin memuliakan mereka dan mengangkat mereka. Beliau mengatakan Allah mengangkat derajat sebagian mereka atas sebagian yang lain wa subhanahu berfirman, yaitu ya kami adimulian sebagian mereka di ya, antara mereka ada yang diangkat oleh Allah Tabaraka taala dan ditingkat ya derajatnya di atas yang lainnya dan yang paling derajatnya di antara mereka ada, adalah yang paling, ya kuat dia itu memang. dan hmm. yang paling tinggi derajatnya diantara mereka adalah yang paling semangat di menyampaikan di dalam menjalankan perintah Rabb-nya disertai dengan bernya ujian yang dia alami dan paling diantara antara mereka yang sedekat dekatnya adalah yang paling baik dalam mereka menyampaikan apa mereka diutus. Kalau muhaza rahimallahu Nabi, allahumma adu al-lahi alaihin awalan. Ini menunjukkan perkataan ini menunjukkan para nabi telah menyampaikan Apa yang mereka diutus dengannya kepada diri diri mereka terlebih dahulu. Wan al-ambiya itu fadluna fi shiddatil bala alaihin. Dan bahasanya para nabi itu mereka bertingkat-tingkat ujian yang dialami. Ummajah hadis. Sebagaimana disebutkan dalam kitab bahawa manusia yang paling berat ujalah para nabi kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka orang yang sembilan. Kemudian beliau di sini mengatakan bahawa ya rasul ada ulul azmi sebagaimana yang disebutkan. يقول الله جل في محكم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاصبروا اول العلم من الرسل وقال له صلى الله عليه وسلم اصباه قال الله عليم فحسبتم ان تدخلوا الجنه وما يئتكم مثل الذين خلو من اصابهم البلاء والضراء وزلزلوا حتى الرسول والذين ما والامنوا معه متى نصر الله أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ وَلَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جُنُودٌ صُلُّوا عَلَيْهِمْ رِيحٌ وَرُدٌّ لَّمْ تَرَوْهَا كَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ يَأْوُونَ مِن فَوْقِكُمْ أَفَلَمْ يَنظُرُوا وَإِذَا غَشِيَتِ الْأَرْضُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ذَٰلِكَ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ شَدِيدُو الْعَزْمِ وَإِذَا يَقُولُونَ فِي مَرْضٍ عَادَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قال تعالى ذكره الف لام نم ان الناس سييثرب ان يقولوا انا وهم لا يفتنون ففتن الذين ميم. فلا الله الذي صدق ولا يعدمن هذه الايات العظيمة ذكر فيها ند الى على الصبر وبين أو بين ان اظن ص هم الأمديع وأعظم صبراً من العزم. حسن. فقال: سبحانه وبحمده. فاصبر كما صبر. أقول أقول العزم؟ أقول العزم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وأفضل هؤلاء خمسة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى وعيسى ونوح. في <تصفيق> داخل آيات yang telah kita simak tadi beliau menjelaskan tentang akan adanya ujian-ujian dan juga ingin menjelaskan ujian-ujian tersebut dan beliau ya ini ingin mengatakan bahawa manusia yang paling besar kesannya adalah para najwa dan di antara yang besar adalah azmi. Bagaimana Allah Taala firman kepada Nabi Muhammad Sosbir bersangkauhi Muhammad sebagaimana bersabarnya ul azmi dari para rasul dan ul azmi itu adalah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alaihi salam Nuh alaihi salam kemudian Nabi kemudian Isa alaihi salam dan yang paling utama di tua rasul Adam alaihi kemudian Ibrahim kemudian Nabi ya kemudian Nabi Nuh kemudian Isa kemudian Musa kemudian Isa alaihi wasallam dan dalil yang menunjukkan mereka lah rasul teristilah maksud dengan ulul azmi apa yang disebutkan dalam surah al-ahzab dan surat ash-shura wala subhana wa hamd tazna Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dari dari Ibrahim dari Musa dan Isa wa akhadna min mitsaqan ghalidha dan kami ambil ya yang kuat ini ma wasa bi nuha wal ladhi auhida ilayka wa ma ibrahim wa musa wa isa an aqimud din la Allah telah kepada kalian dari agama apa yang dia wasiatkan dengan dan apa yang diwasiatkan kepadamu, ya agar agama dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Wadhi al-ayat okay. al-lati zakah al-mamut tabari yubha al-insana nussalik. Yang menjisakan uh, seseorang atau ada itu Baginya untuk bersabar. Waktu dzhalbala kulla tawakalubasul. Setiap kali bencana atau ujian itu besar, maka semakin dekat pula pertolongan. Waliptila sunnah mawiyah Rasul dan ujian adalah merupakan suatu hal yang biasa terjadi kalangan para Rasul. Rasulullah perdiyah. Telah diuji oleh para nabi. Abu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang pelajaran dari nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan telah diuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Dan ia menjadikan hal itu sebagai pelajaran bagi kita. Abu Abdullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Ahzab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diuji ya, pada perang Ahzab qaum al-quraish wa ahlaquha dan mereka ada empat yaitu ya lah zab itu ada 4 yang pertama la quraisy dan sekutu-sekutunya qusqif kemudian saqif wa qatafan qatafan bani quraizah dan yahudi bani quraizah fasyad dalba' bil muslimin maka besarlah ujian yang menimpa kaum muslimin Hatta qalu sampai mereka mengatakan sebegini besarnya ujian tersebut kapan pertolongan Allah akan datang beliau mengatakan ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat maka ini menunjukkan bahawa apabila semakin besar ujian yang dirasakan oleh seorang, maka hendaknya semakin besar pula ya prasangka baiknya kepada Allah Taala. Ta karena pertolongan Allah itu dekat. Walibtila yaqul liizhari Dan ujian-ujian itu ya muncul untuk ya dinampakkannya kebenaran dan untuk diketahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta kalau tidak ada ujian dan cobaan akan masuk ke dalam agama ini orang-orang yang tidak menyukai agama ini ولكن هذا التمحيص وهذه الابتلاءات ليبين الله عزوجل كما قال في صورة الانكبوت فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. akan ال tapi adanya ujian-ujian ini agar dengannya Allah Taala yang menjelaskan sebagaimana yang ia katakan dalam surah Al-Ankabut ya maka Allah benar-benar akan mengetahui orang-orang yang jujur dan benar-benar akan mengetahui orang-orang yang dusta insyaallah نكمل باذن الله بعد صلاه المغرب هكذا ان شاء الله بعد صلاه المغرب رساله قصيره ان شاء الله نختمها باذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك تشهد لا اله الا انت استغفرك واتوب insyaallah taala kan kita lanjutkan ya badal maghrib dan risalah ini sedikit insyaallah akan kita selesaikan di daurah ini insyaallah taala subhanakallah wa bihamdik asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh